قال الكافرون إن هذا ساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من سفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون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 إنا في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض الآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءا ورضوا بالحياة الدنيا وقم أنو بها والذين هم عن آياتنا رافلون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 دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحييتهم فيها سلام وتحييتهم فيها سلام وآخر دعواهم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين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 لَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضَرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضَرٍّ مَّسَّ كَذَالِكَ زَيَّنَّا لِلْمُصْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ كَذَالِكَ نَجْزِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ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 إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفاعون ويقولون هؤلاء شفاعون عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض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 فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَاتَّبِزْ رُو إِنِّي مَعَكُم مِنَ الْمُتَطَّذِرِينَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَارٍ أَمَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا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 ثُمَّ إِلَيْنَا نُرْجِعُكُمْ فَلَنُنَبِّئَكُم بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَخْرَجَ مِنْهُ خَبَآتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّ فِي حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزيّنت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاه أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس.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 وَيَوْمَ نَخْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُونُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْ تُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّا مَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنْنَا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ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 كذلك حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَن يَهْدِي إلى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ فَمَن يَهْدِ إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن أم لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ لَظَنُّوا لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ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 آل آل وقد كنتم به تستعذون ثم قيل للذين ظلموا ذوق عذاب الخلد هل تجذون إلا بما كنتم تكسبون ويستبؤنك أحقنه قل إيه وربّي إنه نحق وما أنتم بمعجزين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 وما يعزُّ عَالِمِ الْغَيْبِ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرٌ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ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 أذبوا به من قبل كذالك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بأياتنا فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَفِسْحَرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ كون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم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 نفتنهم وإن فرعون لعالم في الأرض وإنه من المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم تؤمنون بالله فعليه توكلوا فعليه توكلو لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تدوء آل قومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلا وجعلوا بيوتكم قبلا وأقيم الصلاة وبشر المؤمنين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 قال قد أجيب الدعوتك ما فاستقيما فاستقيما ولا تتبعني سبيلا الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم في وجنوده بغي وعدوا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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأً صِدْقًا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمُنَافَسُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ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 فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولا تَنَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأن أقيم وجهك للدين حنيفاً، ولا تكونن من المشركين.